أنا منك إليك حسها وسل الأحشاء لما شاء ربي أن أكونا لك بعت الروح يا مجروح عشقاً والعيون وسألت الله يا الله أودعني الشجونا من الأزلطين فاضل ولا شفت لي فاضل مثل عضيدك بفاضل أخو يموت على خي حميني بعيوني ظاهر حقيقة فوق المظاهر ونلعشك بالمظاهر حبيب روح الوفية If you cut it, listen to me بك قلبي صار كالأمصار يستهوي الدرابة ولعيب الثار والإثار يسقين اغترابة وشبابه مات للخيمة فاحمل لي شبابا اجتك وبالقاسم اعاني مثلك وقاسم دليلك باغلى قاسم تجدل على الوطية مثل بحر مائل اكبر سكنتك وحزن الاكبر على ابنك الغالي الأكبر عساني بدون المنية Oh, my God. Oh, my God. فؤادي شاع بحزنا شعبك كم يشكو الفراق وفوات الفوت اوهى الصوت موتا واشتياقا قطعت العام بعد العام اشتاق العراق ما حد القلب جابر كثير علي جابر على القبر جن جابر اهل المدامع جريانه حياتي دونك عليله بلع نسائم عليله في غلبه مثل عليله واريدك تحن علي ثم ثمني وعنا كفاني انا منك اليك حسان نسيني الله الى جدي يا الهي انا انا منك اليك حسان